أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماء مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب Als يهدي الله نسبح له في هاب الغدو والاصال جلال لا تلهيهم تجاره ولا Waarom wil ik u niet يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من Wallahu yarzuqu man yasha'u وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُونَهُ الْمَاءَ حَتَّىٰ إِذَا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات لم تر أن الله يسبح له من في السماء ZANG EN MUZIEK ZANG وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم maar je wilt bijnaus om فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال Yusibu bihi man قلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Waarom ga ik aminum man yamshi ala batuni wa yamshi ala يخلق الله ما يشاء Sommige dingen zijn er niet om te beginnen. En dat En En wa ma ulai ka bil is er geen إليهم العينين أفي قلوبهم مرض أمرت Sterker am? dan ga ik er nog een keer أولى المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا waarlijk, om de Muffiljonen, en wie er niet en Maar We hebben het over de strijd tegen de de de وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذر nou, dan om, wel je bedden, om, in, dat, gaaf, in, en, je, Wmen kafen rbgd daardie kafen, die zijn لا تحسبن we zijn het niet te vergeten dat we het niet kunnen vergeten. We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 vallen voorat en alijim قوم على بعد كان يبين الله لكم الآيات والله هو عليم حكيم وَإِذَا بلغ الْأَطْفَالُ منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم Kijk, jullie hebben een ayati والقواعد من النساء التي لها ZANG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 أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم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 فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله Kijk eens naar de volgende vraag. Ik wil u vragen we gaan naar de de إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ كَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا تأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور No. <laughs> Oui.